أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من زمن المعجزات معنا النهاردة اختبار بيفكرنا بالثلاس فتية اللي كانوا في أطون النار تعالوا بينا نشوف الاختبار ونسمعه أهلا وسهلا بك يا خرامة أهلا بحضرتك إيه اللي حصل معاك؟ اللي حصل بالضبط من حوالي خمس سنين فاتت أنا عندي فرن لدهان العربيات حصلت مشكلة ومسك كهربائي في المكان ودخلت أشوف المشكلة دي جاية منين فجأت إن, أن النار بتتحرك من كل اتجاه عليا بتقع عليا من السقف ومن اللجناب ودخان أسود بطريقة غير عادية كان إيه سبب النار والحاجات دي لك؟ ماس كهربائي دي. حصل في المكان أي في الكهرباء فبدأت كان معي مجموعة من العمال والناس اللي بتساعدنا في الشغل بدأت كلها تجري وتتحرك لأن الأمر كان صعب Bedacht u te harakken met sora'a van de Mekeen, en wana, ma kucqadra tharakken met de sora'a van de Mekeen, en wana, ma kucqadra tharakken met de sora'a de Mekeen, en wana, en wana, en wana, en wana, en wana, en wana, en wana, en wana, en wana, أنا كنت بستنشق دخان أسود ناتج من حريق لمواد بترولية ومواد صعبة شوية ما كنت شايف قدامي ولا شبر واحد فعلا أنا كنت في وسط النار لكن رب في الوقت ده أنا كنت بشهر بين هو اللي بيسندني هو اللي بيرفعني هو اللي حافظ عليا هو اللي طلعني لدرجة ان المطافي حتى لما اتصلوا الجيران اللي حوالينا بالمطافي وجد الميا العادية ما كانتش قادرة تطفي بدأوا يجيبوا عربيات للرغاوي عشان تطفي لان الحريق كان جامد جدا الدخان بدأ يوصل لشوارع بعيدة بدأ يغطي العمارة كست دوار تغطي ما حدش قادر يشوفها الدخان نفسه قعد ثلاثين في الشارع ريحته مش رايحة الأمر بعد ما عدا أنا شكرت الرب على حصل وقلت له أشكرك لأنك كنت أكيد ليك قصد في الأمر وأكيد في حاجة معينة أنت عايز تعلمها لي وحاجة معينة أنت عايز تقول لي عليها من الأمر ده أكيد. عدا الوقت أنا ما فهمتش قصد الرب إيه لكن جيت بعد فترة قريبة بعد كم شهر بدأت أشعر ان أنا بقوم في وسط الليل مش قادر أخذ نفسي نفسي صعب جدا بأخذه بطريقة صعبة إزائد أن القولون كان بيشد علي في التوقيت ده فبدأ يحصل لي تشد عصبي في جسمي لما بتعب والدورة الدموية بتهبط وما كنتش في الوقت ده بطول الحياة من الموت ما كنتش بقدر أخد نفسي تماما الأمر عدى بالنسبة لي في الأول كأنه تعب عادي لكن لما الأمر زاد بدأت أتحرك للدكتور الدكتور اتخذ من الوضع وقال لي أنت لازم نعمل أشعاعات ولازم نعمل أمور سريعة جدا لأنك أنت أتأخرت لكن ما فيش ولا حروق لا ولا, ولا حاجة. حاجة ولا حاجة ولا ش ولا مش شعره من راسي لمستها النار وده كان بيدل على وجود الرب في المكان بعد الوقت دوت لما روحت للدكتور بدا يعمل التحاليل والاشعات فقال لي الناتج انك انت مش هتقدر تتحرك من السرير 21 يوم وكتب لي على ادويه معينه امشي عليها والاشعات بتقول ان الشعب الهوائيه تسد تماما بدا يكتب لي على ادويه بدات امشي عليها بخاخه اخدها الصبح بخاخه اخدها بالليل بخاخه كمان اخدها عند اللزوم هي البخاخات دي موجوده معايا اه دي بأخذها الصبح وبالليل ودي باخدها عند اللزوم بحد اقصى اربع مرات في اليوم الحد الاقصى انا كنت بأخده لان الامر زاد عليا جدا اربع مرات في اليوم باخدهم وكنت ممكن احتاج تاني بس ما كنتش بقدر اخد لانه اكتر من كده كان بيبقى فيه ضرر علي م. بدأت اتساءل بيني وبين الله قولوا لي انت نجيتني من قلب النار وصنعت معايا اختبار كبير جدا والراعي بتاعي الاسيس جوزيف جالي في الوقت ده قال لي انا ما عنديش كلام اقدر اقوله لك لكن هقدر اقوله لك حاجه واحده واحدة تقدر تقراها في الجرنان ده اداني جرنان قال لي فرن زي دوت اتحرق في الشرقيه وقع ثلاث بيوت وفي حوالي خمسة او سته ماتوا و17 اتصابوا باختناق انت ايه اللي حصل عندك قلت له ولا شيء وده كان يدل على حماية الرب علي وعلى حاجتي ايد ربنا, إيد ربنا. لكن لما بدأت اتساءل مع الله لي يا رب انت سمحت حسيت بصوت الله جوايا بيقول لي هتشوف انت مش فاهم دلوقتي لكن هتفهم فيما بعد أيوة. وبدأ الوقت يعدي وانا الالم مستمر والتعب مستمر لحد ما الرب سمح في يوم ان انا اسافر برا مصر الجنوب افريقيا في مؤتمر وكانت الكلمات اللي في المؤتمر بتقول أن احنا لازم نجزم أمور في حياتنا لازم نصدق الأمور دي لأن الكتاب يقول نجزم أمر فيثبت لنا إحنا ممكن نصلي مع الأشخاص اللي محتاجة شفا لكن لو ما صدقوش أن المعجزة دي هتم في حياتهم المعجزة مش هتتم. وكان صح. فيه تفسير صغير جدا وتشبيه صغير جدا قال لو الإيد دي مشلولة وبدأ الله يصنع المعجزة في الإيد دي والصباح ده بدأ يتحرك وأنا صدقت أن المعجزة تمت في إدي الخمس صابع البقين هيبدأوا يتحركوا لك لو ما صدقتش المعجزه هتقف انا قلت له يا رب اديني الايمان بيه اللي انا اصدق ان المعجزه دي حصلت في حياتي ايوه و... لي في المؤتمر وجيت من تاني يوم المفروض ان انا اخد البخاخات اللي انا باخدها فوقفت قدام نفسي قلت انا مصدق ان انا خدت الشفا ولا الشفا ما تمش في حياتي وهستعملهم فكانت دي وقفه جامده بيني وبين ربنا وبين ايماني وده الجزء الكبير اللي أنا اتعلمته في المعجزة إن أنا إزاي أكون مصدق إن الله عمل المعجزة دي في حياتي وأجزم الأمر بس أنت فضلت تأخذ برضو البخاخات؟ لا أنا من تاني يوم ما استعملتش البخاخات الكلام ده من شهر زلاتة 2011 لحد وقت التصوير دلوقتي في 3.2012 ما استعملتهاش ولا معي yeah. وحسيت بإيد ربنا إزاي إن أنا لما أجزمت الأمر وصدقت جوايا الله أتم معايا معجزة فعلا انا ما كنتش فاهم في الوقت اللي انا كنت تعبان فيه وبسال ربنا ليه انت عملت معايا كده لكن فهمت بعد كده ان هو بيرفع منسوب ايماني ان هو بيشكل في الاناء بتاع حياتي الاناء دايما بيبقى صعب والإناء دايما لما بيدخل اتون عشان يتشكل بيبقى فيه نار في الاتون وفي الفرن اللي الله بيشكل فيه الاناء عشان يسويه وعشان يطلع بيه مظهره فيه وجع في الم في وجع في ألم. فهو ده الاختبار اللي انا مريت بيه لما الاختبار اكتست الوجع واكتست الالم فهمت الله دخلني في الوجع والقلم ليه عشان منسوب ايماني يرتفع وعشان يصنع مني اناء مختلف عن الوقت اللي هو فيه أي. الكلام ده لما قعدت بيني وبين الكتاب قلت له يا رب كلمني من قلب الكتاب انت انت صنعت معي الاختبار ده لكن انا عايز اشوف امور انت صنعتها في الكتاب ممثله لظروفي وممثله الامر اللي انت صنعته حضرتك بتأتي في بدايه الحلقه وقلتي الفتيه الثلاثه انا شفت الشبيه الشبيه الرابع بابن الالهه وسط الاتون وشفت كمان أمور تانية أحب أشارك بيها كل المشاهدين شفت إيه؟ الله كلمني من خلال لوقة خمسة في اختبار بطرس لما رحلوا عشد بطرس وصل لمرحلة المرحلة دي فيها شعر انه فقد الأمل وده ممكن يكون ناس كتيرة جدا وصلت المرحلة دي فشل. عندها فشلت مم. وشعرت ان طلباتها ديها سنين مش شايفاها وأن في أمور كبيرة بتطلبها من الله مش واخداها وممكن تكون كمان بترمي اللوم على الله لكن ال ال الاختبار بتاع بطرس لما الرب رحله على بحيره جينيسارت كان رايح له هو لأنه شاف في قلب بطرس شخص قابل ان هو يتغير قلب ممكن يطيع فلما قال له يا بطرس ادخل للعمق سمع الكلام بعد ما اعلن فشله وغسل شبكه سمع الكلام وقطع في الوقت ده لما قطع كلمة الله شاف أكثر جداً من ما يطلب أو يفتكر زي ما بولس قال كده في رسالة أفاسوس أكثر جداً من ما نطلب أو نفتكر. الله يقدر يدينا أكثر جداً من ما نطلب أو نفتكر بس في جزء مهم جداً في الآية دي بحسب القوة التي تعمل فينا فالنهاردة إحنا جايين ممكن نسأل نفسنا مقدار القوة اللي تعمل فينا قد إيه وقوة روح الله جوانا قد إيه ومل إقامة المسيح جوانا قد إيه ومحبتنا اليسوع قد إيه وقرأيتنا في الكتاب قد إيه وتعلقنا بيه قد إيه بنمتلق بيه قد إيه على قد ما هنمتلق بيه وعلى قد ما نملك كلمتنا جواه وعلى قد ما تحبه هيصنع بينا أمور أكثر جداً من ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا طب أنت يا رامي ربنا عمل لك المعجزة أفض إن في واحد دلوقتي بيشوفنا ومريض و... وعنده إيمان لكن لسه ما إيه رأيك تقوله إيه؟ رأيي أن أنا أقوله أنه هو لسه عشط، وعشط تطول عمرك ما هتشوف صيد مم. الله بيسمح لحياتك ان الامر يتأخر أو الأمور تطول أو الاستجابة الصلاة ما تجيش أو تاخد وقت ده مش معنى أنه هو مش هيعمل معاك لكن معنى انه هيعمل بس هو محتاجك انك تدخل لعمق جديد عشان تبدأ تشوف السمك والصيد اللي هو مجهزولك بس جوا العمق مش بره لو في ناس محتاجة صلاة دلوقتي هل تقدر تبص للكاميرا وتصلي مع الناس المريضة ان الرب يزيد ايمانهم ويشجعهم ويشفيهم في اسمي يسوع امين فاضح امين يا رب احنا بنرفع صلاة من مكاننا لكل نفس بتكون بتتفرج علينا في الاختبار ده اي يا رب انا تعلمت في الاختبار ده ازاي اجزم امور في حياتي وصدق انك صنعت امور غير عادية ازاي يا رب تقدر تعمل المستحيل اللي بيعجز عنه البشر تقدر تعمله أيوه. عشان كده انا بصلي لاخواتي اللي واقفين على الشط ومحتاجين ان هما يدخلوا العمق بصلي ان هما يا رب يبداوا خطوات جديده ويدخلوا عمق جديد ويبداوا يمتلئوا بيك أيوه. يمتلقوا بمحبتك ويمتلقوا بحضورك. علشان في الوقت ده تقدر تصنع معهم أكثر جداً من ما يطلبوا أو يفتكروا. يقدروا في الوقت ده يتلامسوا معاك في الوقت ده يشوفوك فعلاً الإله الحي القدير اللي يقدر يصنع أمور خارقة للطبيعة. نعم يا رب. يا رب من فضلك ساعة كل نفس موجودة بتسمعنا. بتحتاجك في أمر خاص في حياتها. أمر جسدي أو أمر روحي. إنك تدخل بيوم اعماق جديدة في الوقت ده. شكرا يا رامي والرب يباركك ويشجعك ويستخدم الاختبار ده المجد اسمي شكرا أعزائي المشاهدين إحنا صعداء جدا ان الرب عمل معجزة مع رامي ومن كل قلبي بتمنى لك ان الرب يعمل معك أنت كمان معجزة والرب يستجيب صلات رامي وزي ما شاف رامي يقدر يشفيك خلي عندك إيمان تجزم مؤمرا فيكون لك أو فيزبط لك في اسم يسوع ما تخليش صبع واحد بس اللي يؤمن به لا خلي صبعك الخمسة بكل كيانك تؤمن ان يسوع يقدر يشفيك بالرب هو الشافي قال كده أنا هو الرب شافيك والرب يبرد اعزائي مشاهدينا الكرام رجعنا بعد ما شفنا اختبار رائع ومؤثر للغايه مع موضوع حقيقي محتاج يعني ان احنا نركز فيه وبالمناسبه لو حاسس يعني في اسئله جواك انا ما للضيف ابعت لينا الاسئله دي ونتواصل معاه بعد الحلقه ونقدر نعرف الاجابه ونوصلها لك عن طريق الانترنت او التليفون اهم حاجه خليك متفاعل معنا التلت ساعه اللي جايه معنا نضيف لذيذ مبارك شخصيه رائعه الاخ وفيق رمزي اهلا وسهلا بك يا اخ وفيق اهلا احنا سعداء بوجودك معانا وأنا أكثر سعيد يعني حضرتك سبب بركه كبيره قوي لينا وللمشاهدين ربنا يبارك اخ وفيق الموضوع يعني ما اقدرش اقول صعب وما اقدرش اقول سهل يعني هو بين الاثنين حي بس الموضوع محتاجين ندرسوا سيمه البرنامج زمن المعجزات م. يعني هو ايه العلاقه بين التايتل بتاعنا النهارده والعنوان م. عشان السادة اللي ما يعرفوش انجليزي العنوان بتاعنا النهارده العلم والايمان م. اه فنشوف بقى يعني يعني ناس كتير بيقول لك العلم مهم جدا والطب وصل لدرجات فظيعه في ال اكتشافات العلمية ويعني العلم يعني يومين دول العلاج بال بالابر البيبي ممكن يجي عن طريق أطفال يعني اطفال انابيب فالعلم مم. وصل القمر امم ده القمر ده البريخ <تصفيق> وصل ما فعلا تيجي يقول لك يا عم ده لسه ما المعجزات ده يعني خبطة جماعة ده أنا عندنا عين ده عين ده عملنا المعجزات. الطب بيعمل معجزات الطب بيعمل معجزات فأنت مم. تقول لي يسوع بيعمل معجزة فهل هناك تعارض بين العلم مم. وزمن المعجزات هو على كلام حضرتك في واحد من العلم الكبار اسمه بلانك في تقريبا ما نصه الإيمان بالمعجزات لابد أن يستسلم خطوة بخطوة قبل التقدم الثابت لقوات العلم وسوف تكون نهاية الإيمان والمعجزات مسألة وقت العلاقة ما بين العلم والمعجزة أو العلم والإيمان خدت ثلاث اتجاهات من زمان في النقاش فيه ناس قالوا أنها علاقة تنافسية وناس قالوا أنها علاقة منفصلة ده دا مالوش دعوة ده دا ده في حاجة وده بتكلم في حاجة تاني وناس تاني قالوا أنها علاقة تعارض اللي يقولوا العلم يرفضوا الإيمان, الإيمان واللي هيقولوا الإيمان يرفضوا العلم فالفكرة بكل بساطة إذا, إذا قبلنا أن الله هو المصدر الأصلي للكون فالله عمل نوعين من الخلق عمل خلق طبيعي وعمل خلق أدبي معايا حضرتك مم. يعني البيئة المادية اللي حوالينا دي بيئة طبيعية مين الأساس فيها؟ مين اللي خلقها؟ مين اللي كونها؟ مم. الله الله وأنا كإنسان عندي ضمير ومشاعر وعقل وووو مين العمل ده؟ الله الله في العالم الطبيعي عمل مبادئ مم. تمام مم. وهذه مبادئ ثابته والانسان بينمو فيها بينمو في ادراكها والله في الكيان البشري عمل مبادئ تاني تمام اه دي مبادئ ودي مبادئ ما فيش تعارض ما بين ان يكون انسان عايش لربنا وهذا الانسان بما يحمل من ضمير ومشاعر وغيره عايش في بيئه ماديه ليها قوانين فمفيش <تصفيق> اي مشكله لان لو في كانت في مشكله ما بين العلم والايمان يبقى مصدر الظواهر ال الطبيعيه مش هو مصدر الانسان يعني اللي عمل ده ما عملش ده فده ما يعرفش ده اللي عمل القواعد دي غير اللي عمل القواعد دي فده ملوش دعوه ده دا. لكن اذا كان الاثنين مرجعهم واحد وهو الله أخذ بالله حضرتك هتبقى العمليه خلاص محلوله إنه ما يقولوا الايمان يثبت العلم يعني يا اخ وفيق العلم حضرتك بتقول ان الله خلقه ما... الله خلق الطبيعه اللي العلم بيشتغل اللي فيها اللي العلم فيها اه طيب خليني يعني خلينا نقول ان العلم م. شيء يعني م. ايه من الله تمام عطيه من الله طبعًا. طب ليه النهارده انا بشوف شخصيا م. يعني ان اغلب العلماء ملحدين هقول لحضرتك هو يعني مجازا احنا بنعتبرهم علماء لأنه كل عالم تبحر في العلم بتاعه مشي وراه لآخر درجة فيه كان لابد أن يصطدم بأزمة العلة الأولى اللي هي الهيولة اللي هي مبدأ السببية الأولى مين اللي عمل ده؟ يعني بفضل أرجع خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة, ورا خطوة إلى أن انا نفسي خبطت في, في, في سؤال ايه؟ طب مين اللي ورده؟ مين المصمم العبقاري يكون ده؟ فلو حضرتك ما وصلتش لهذا السؤال يبقى أنت لسه ماشي في السكه لكن آه. اذا كنت مخلص هتصل في النهايه الى هذا الادراك النهائي انه ما فيش غير سبب واحد عله اولى ده الكلام ده قاله سقراط زمان وبيقولوا لغايه النهارده علماء الفلك اتذكر قصه عن عالم فلك يعني مع كتر ما هو خد دراسات وشهادات كبيره انا مش متذكر اسمه بصدق لكن وصل لدرجه من الالحاد عاليه جدا وفي يوم من الأيام ظهروا صديق مسيحي مؤمن وأهدى لي نسخه من الكتاب المقدس وقال له يعني قد تجد في هذا الكتاب رغم قدم زمنه حاجة مفيدة في علم الفلك آه. وفتح الراجل بالصدفة آه الصفحة الأولى بيقرأ تكوين واحد واحد آه. في البدء خلق الله السماوات والأرض وهو كان واقع ديله فترة طويلة جدا في اللغز طب, وبعدين. طب ومين اللي عمل ومين اللي عمل يقول طب اللي عمل كذا كذا واللي كذا كذا في الآخر لأن أول سطر في سفر التكوين واحد واحد لا الإجابة خلق الله السماوات وتعالى وبدأ يقفز ويطنطط واعتقد بول ليتل في الكتاب بتاعه ودراسات له طيب قال القصة يعني تشعر أني ان ال يعني العلم العلم برضو أرجع أقول لحظاتك أنك بتقول لي أن العلم ده من الله والإيمان يعني الإيمان برضو برضه من الله تمام الاتنين من الله تمام. مش كده اه, آه. ده واني بعض علماء لما بي لما بيدرسوا صح مم. بيكتشفوا الله تمام وبيؤمنوا بيه ده اللي حضرتك بتقوله بالضبط بصفر التكوين صح واحد مع القولة. هذا العالم عالم الفلك آه. اه اه الشيء العجيب انا مستعجب ليه كل ما الواحد يزداد علما اه يعني دي حاجه عجيبة يعني في سفر يقول يعني كل من يزداد علما يزداد غما في, في صراحه واحد 18 مم. طيب أنا بس الحاجه محيرانه يعني أه. يعني انت اديتني علم مم. ليه كل ما ازداد فيه مم. ازداد غما يعني النهارده مثلا كل ما لسه الكمبيوتر جامد جدا مم. كل ما لاقي نفسنا انا الايمان بي بيقل لا يزداد غما غير الايمان بيقل يعني دي حاجه ودي حاجه لا, لا خالص طب نمسك يعني فيهم نمسك الـ الـ النص اللي حضرتك ذكرته يزداد غمن دي ليه, ليه يزداد غمن اللي هو في الكتاب. اللي هو في سفر الجامعه جامعة صح واحد بالظبط مين اللي كتب سفر الجامعه مم. سليمان الحكيم مم. وسليمان الحكيم كان بيعمل بحث شامل عن السعاده مم. سفر الجامعه انطباع سليمان الحكيم عن الاختبارات في كل مجالات الحياه مم. يعني كل فيلسوف تبنى مدرسه فلسفيه سليمان في سفر الجامعة تبنى 13 عشر مدرسة في السفائي، واختر بالحضرتك، عشان في الآخر بعد كل المدارس دي يصل إلى النتيجة دي، الكل باطل، باطل، وقابض الريح. آه. سليمان قال إن العلم كهدف يزيد الإنسان غم، فأنا أتخيل حضرتك مثلا إن أنا قلت لك إن في فيروسات غير مرئية وأن الفيروسات دي ممكن تكون مجمع حوالين الكوباية اللي حضرتك بتشرب منها المشروب بتاعك دي، حاجة تبسط ولا حاجة تخوف؟ آه. طب المخدة لحياتك بتحط رأسك عليها قبل ما تنام دي عليها كم مهول. أنا قريت بحث ان فرشة الأسنان اللي حضرتك بتعمل بها أسنانك ابتغاء النظافه الشخصية. دي عليها ميكروبات رهيبة جدا وفيروسات في الجو. هل هذا يزيدك طمانينه ولا يزيدك غم؟ لا يز... يزيدني غم. بس وده اللي بيقولك أنك إنت لو تبنيت العلم كهدف تزداد غم. يزداد غم لأنه من يزد من يزيدوا علمًا يزيدوا غم، ده حقيقي. اه فهمت أصدق. ااا أرجو أن المشاهدين يكونوا فهموا يعني. اه لكنهم لأن... بيقول إنه ما, ما بيقولش إن إحنا نرفض العلم. طيب هل ما, ما بيقولش نرفض العلم؟ ما, ما, ما نجري شوارع العلم كهدف. وصلنا للساعي. بالنسبة دلوقتي. يا أخو في بالنسبة إحنا بزمن المعجزات. اصد برنامج زمن م. المعجزات. وزمن آه. المعجزات. ااا المعجزات هل يا أخو في ممكن الله؟ يستخدم العلم لإجراء معجزة؟ طبعا طب اديني بس يعني وضح حالي كتير هقول لحضرتك يعني إزاي مثلا؟ نحن نفعل الممكن فيفعل الله المستحيل يعني لقى كان طبيب ولقى للطبيب الرب ما قالوش إيه أنت طبيب؟ إزاي أنت طبيب؟ إزاي تبقى طبيب وتمشي ورايا؟ إزاي تبقى طبيب وتتكلم عن المعجزات؟ وكأنه لا تعارض بالمرة ما بين الطب وما بين عامل معجزات ولو قد طبيب أرخ بطريقه علميه موثقه معجزات المسيح مم. تمام فدي مش اثبات لكن دي قرينه تاريخيا نبص عليها فنتطمن انه لا في ده وفي ده حاجه تانية لما بولس الرسول يقول لتيموثاوس مثلا انك اشرب قليل من الخمر يشفي اصقامك الكثير آه. طب ما دي طريقه طبيه كانت متبعه في ذلك الوقت انا اعمل الممكن ما هو الممكن مم. الطب ممكن عندما يعني يعدم الطب وسائله ربنا يتحرك لكن إذا الطب موجود والطب ذا علم الله أنباته في عقل الإنسان عشان خاطر خدمة البشرية طب ما الله بيجري معجزات من خلال الطب طيب الأخ وفيق رمزي مم. تعرف حد تقدر تفتكر هنا دلوقتي بس مم. أنا عايزك يعني تعصر مخجامد افتكر لي حد أنت شخصيا نصحته أن يروح للدكتور وياخد الدواء و... وصليت معاه عشان يعمل كده أتذكر واحد فعلا من فترة أم... رفض أي أه أه علاج ما كانش عنده أطفال وقعد سنتين ما عندهش أطفال ورفض ياخد أي علاج وقال لو الرب مش هيديني ما يدينيش مم. وساعتها ما كانتش قصة الأطفال انابيب ولا ولا ولا ولا لكن كانت قصة عادية يعني كان ينفع ياخد بعض حاجات طبيه يعني في وضع علاجي طبيا للقصه يعني للانجاب يعني وتحديته ساعتها قلت له لا احنا نعمل دورنا ونقول لربنا احنا بنثق فيك واحنا بنعمل الدور حتى قلت له باللفظ ده قلت له وانت بتاخد البرشام قل له انا باخد ده في اسم يسوع انا باخد البرشام ده في اسم يسوع ولما اسم يسوع ما يشتغلش بالبرشام اسم يسوع هيشتغل بطريقه تاني. بس انت قول انك عملت دورك بس فاعمل الممكن افعل الله المستحيل بعد ما اخد الادويه بتاعته ربنا ده الاطفال تعتبر دي معجزه ايه المعجزه يا حضره انا اسمح لي بقى ألعب نعكس الأدوار أنا آه هسالك هي تعتبر هذا عمل خارق مم. ان الطب استعمله هقول لحضرتك انت حضرتك كنت قاعد قدامي كده حضرتك معجزه هقول لك حاجه بسيطه جدا لكن أنت تتخيل ان الاكسجين والبوتاسيوم مثلا لما بيتحدوا مع بعض يعملوا احتراق حضرتك فيك اكسجين وبوتاسيوم وانت قاعد قدامي هل هاي. دي معجزة؟ هل دي معجزة؟ تعتبر دي معجزة؟ ها. المعجزة انه في حاجة بتتدخل ها. وسط الظروف الطبيعية عشان تعمل حاجة تاني غير اللي مفروض تحصل المعجزة هي شيء غير طبيعي تدخل في ظروف الطبيعي يقري غير طبيعي, طبيعي؟, غير بالزبط. طبيعي. بالزبط. تدخل غير طبيعي يعمل حاجة جميل غير طبيعي طيب. حضرتك نقول اللي خد الدواء ده ده, ده, ده, ده ده تدخل ااا أعمل الممكن تدخل مش عايز وصل يا خوفي زرع البشر كلمة ربنا زرع البشر ده ده دي أجر من الرب أوه. ده إيمان أنا عايز أقول إني إني الله يستطيع سوري المفروض أنا ما قولش أنا آسف لا حضرتك لصدرتك الضيب ونا ما إحنا خلاص بغيرنا الأدوار <تصفيق> يعني إيه يعني يعني خلي نقول إن الله يستطيع يعني يستخدم الطب لإجراءه معجزة 100% ده اللي أنا عايز أفصله اللي هو بينقصين قصيني مم. يعني مم. لكن الفكرة لو أنت جالك واحد مم. جي للأخ وفيه خادم الرب نحوك خادم أيوه. وبتزور وبتخدم الرب ف جالك واحد م. وقال لك أنا رافض تماما اني اخد أي علاج أنا أؤمن بإمكانيات الله م. الغير عظيمة أنا آسف العظيمة, العظيمة. أنا آسف <تصفيق> أؤمن بإمكانيات الله العظيمة جدا م. وأنا مش أخذ دواء مش أروح لدكاترة م. وهمنا حتى عيلتي تروح للدكاتره انا املكم اسيطر على مراتي وعيالي ممنوع مراتي وعيالي كمان يروحوا دكاتره احنا ناس مؤمنين بالرب تقول له إيه أقول له ربنا ي... ربنا يكون معاك هسال <تصفيق> حضرتك حاجة يعني لا صح مش في ناس كده في ناس طبعا كده اه و... في كده اهو حضرتك هو خلط خلط في الورق خلط في الورق ما بين الباقيين تريحني آه. ولا ناخد حلقة تانية في الموضوع ممكن ده ممكن ناخد حلقه تانية. بس بس انا اقول لحضرتك حاجه واضحه اتفضل الملاك لما ظهر لبترس وطلعه من السجن اه ليه ما وصلوش لغايه البيت اللي كان طالع رايحه في في, في اعمال 10 اه انا هطلعك من الحته اللي انت متقدرش تقدرش تطلع منها لكن بعد ما اوصلك لحته تعرف تمشيها مشيها لوحدك واخد بالك آه. اه انا آه. ليك عليا اعمل الدور اللي انت متقدرش تقدرش تعمله بس طالما انك انت في دور ما عملتوش هيظل دوري متوقف على دورك وإلا ربنا يقدر يعمل كل حاجه خلينا ناخد المثل ده واختم لحضرتك الاخرين ال بس ال ده مثل جميل آه. يعني قولوا تاني كده بسرعه معلش في ملك بطرس كان محروس آه. آه كان طالع بقى ثاني يوم يعنى تمام دخل عليه ملك في رؤيه او في, في, في, في حقيقه آه. وقال له البس حذائك وطلعه طلعوا عداه المحرس الاول والثاني والثالث لغايه لما طلعوا على الباب بتاع السجن اللي كان عند الشارع لغايه كده تمام بطرس بيقول انه فاق لانسو في الشارع وساعتها الملك اختفى السؤال طب ليه الملك ما كملش مع بطرس لغاية لما وصلوا البيت اللي كان رايحه لأن بطرس يعرف يمشي في الشارع لكن بطرس ما يعرف يطلع من السجن تمام يعني الدور اللي أنا أقدر أعمله في أزمة آه. ربنا لازم يدخل شخصيا وبيش صورة خارقة للطبيعة آه. تمام آه. وفي أزمة تانية بعد ال... يعني في مرحلة تانية من الأزمة مم. لازم تكمل يعني الدور اللي أنا أقدر أعمله بالزبط. ما بيعملوش هو بالضبط ودول ما اقدرش اعمله بالزبط. بيعمله هو دا. الموضوع ده محتاج لسه حديث تاني مم. مش كده برضو أكيد. اعزائي المشاهدين الكرام هنرجع الاسبوع الجاي ونتكلم مره تانيه عن هل يا ترى العلم يلغي زمن المعجزات متعارضين هنشوف الاسبوع الجاي بس انا لك على حاجه انا مش عارف يا ترى الاسبوع الجاي ايه اللي يحصل لكن كل خير ان شاء الله ايه رايك لو النهارده تقول يا رب انا أؤمن بك وأؤمن بكل الوسائل التي تعطيني إياها لتلمسني لمسة شافية سلم للرب سلم تماماً مية في المية صدقني رب هي المساك اتصل بينا اكتب لينا كل حاجات موجودة على الشاشة ولو عندك معجزة ربنا عملها معاك بأسلوب ما لو سمحت تواصل معنا ربي بركك رب يديك نعمة رب يحفظكم ونلتقي بك في حلقة جديدة أتركك في